الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته كان الحديث في الليلة الماضية عن قوله تبارك وتعالى إن الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون قال الله تعالى بعدها إلا الذين تابوا وأصلحوا وبيّنوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إلا الذين, تابوا إلا الذين رجعوا عن هذا الإجرام وهو الكتمان للبينات والهدى التي بينها الله تبارك وتعالى وأصلحوا في أنفسهم وأصلحوا ما أفسدوه أو بدلوه أو كتموه فبينوه كل ذلك داخل في هذا الإصلاح فأولئك اقبلوا توبتهم واجازيهم بالمغفرة وأنا التواب الذي يقبل التوبة عن عباده الرحيم بهم إذ وفقتهم للتوبة وقبلتها منهم يؤخذ من هذه الايه الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم نلاحظ هنا ان الله تبارك وتعالى ذكر هذا القيد مع التوبه اصلاح اصلحوا وبينوا فهذا الاصلاح يشمل والله تعالى اعلم بالنسبه للتوبه اصلاح الحال فالذي يكون على حال غير مرضيه فان التوبه النصوح كما قال الحافظ ابن القيم رحمه الله التي تكون متضمنه للصدق والاخلاص مع العزم على ان لا يعود اضافه الى الاقلاع وان تكون شامله من جميع الذنوب والخطايا وان يكون حال العبد بعد التوبة خير من حاله قبل التوبة يعني من الناس من يقول إنه تاب لكن لا يرى عليه اثر التوبة قد يكون هذا الإنسان من المفسدين من أهل الفواحش أو من أصحاب المسكرات أو المخدرات أو نحو ذلك ويقول بأنه تاب لكن لا يظهر عليه أثر التوبة بالإقبال على الطاعة الاقبال على الله تغير الحال ومن ثم فإن آثارها لا تظهر على وجهه ولا تظهر على سلوكه وعمله ولسانه وحاله فهذا من الإصلاح تابوا وأصلحوا إضافة إلى أن هذا الإصلاح يشمل إصلاح ما أفسده قبل توبته تابوا وأصلحوا فإذا كان هذا قد أفسد غيره بكتب وضعها أو بمواد صوتية تسمع فيها بدع وضللات وأهواء أو فيها شهوات أو مواقع سيئة إباحية أو نحو هذا لأنه لا يكفي أن يقول أتوب بل عليه أن يزيل هذا الفساد الذي وضعه وهذه الكتب التي ألفها عليه أن يسحبها من الأسواق وأن يكتب في إبطالها هذه الشبهات التي أذاعها ونشرها أو البدع التي عوجها عليه أن يبين بطلان ذلك وأنه قد تراجع عنه وهذا من جملة ما يدخل في الإصلاح وهو أيضا من البيان الذي ذكره الله عز وجل في هذه الآية وَبَيَّنُوا فهذا شرط فالكثير ممن يضل الناس ثم يتوب قد يتهيب من إعلان توبته وبيان ضلالته بل البعض لربما يدع التوبة لئلا يقال بأنه كان من قبل على ضلال قد يكون رئيس أو شيخ طائفة من طوائف أهل البدع والضلالات له أتباع وأموال وعنده من يعملون بالسخرة ونحو ذلك فإذا تاب فهذا يقتضي في نظره أن كل تلك المزاولات والأعمال والمؤلفات والدروس أنها كانت على ضلاله وأن عمله لا شيء فقد لا يفعل قد يتوب سرا ولا يشعر الناس أنفة وكبرا أو لألا تذهب هذه الوجاهات والجاه أو الأموال التي تأتيه أو الشهرة التي ذاعت فيكون له في هذا الباطل مصالح من شهرة أو معيشة فلا يبين للناس وقد يترك البيان خوفا من قيامهم عليه هؤلاء الأتباع سينقمون عليه سيضللونه سيشنون عليه حربا ويحذرون الناس منه وقد يكون أهل تلك الناحية على هذا الضلال والانحراف فلا يبين أنه كان منحرفا وأن ما كان يقرره لهم في كتاباته أو في مجالسه أو في دروسه أو نحو ذلك أنه مخالف للحق وهكذا إذا كان كاتما لما جاء عن الله عن رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يكفي أن يتوب من هذا الكتمان بل عليه أن يبين الحق الذي كتمه وهكذا إذا كان مع هذا الكتمان تحريف فإنه يجب عليه أن يبين وجه ذلك ولا يبقى هكذا في توبته بزعمه أنه يتوب فيما بينه وبين الله فإن الإفساد الواقع بسببه لا بد من رفعه كشرط في توبته فهذا ظاهر في هذه الآية وذلك أنه إن لم يبين بقي الحق ملتبسا وبقي كثير من الناس يعملون بتلك الضلاله التي قررها لهم وعلمهم إياها ونشرها ويأتي من يقرؤون في هذه الكتب أو المواقع ويجدون مثل هذه الانحرافات فيغترون بها لا بد من نقضها كما يؤخذ من قوله إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوبوا عليهم لاحظ دخول الفاء التي تدل على التعقيب المباشر فاولائك اتوب عليهم فتوبه الله تبارك وتعالى على العبد تاتي مباشره بعد توبه العبد فالله افرح بتوبه العبد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذاك الذي اضل راحلته وعليها طعامه وشرابه ثم بعد ذلك طلبها حتى أيس منها، ثم بعد ذلك نام تحت شجرة استسلاما للموت. ثم ذلك وجدها عند رأسه، فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. فالله أشد فرحا. بتوبه العبد من هذا الذي قد ياس من أن يجد راحلته التي عليها أسباب الحياة والنجاة من الطعام والشراب وتبلغه إلى المكان الذي يريد فهذا تصوير بديع لهذه التوبة وموقع هذه التوبة عندما من تاب إليه أشد فرحا ولهذا قال فأولئك أتوب عليهم فتوبة الله على العبد التائب تكون مباشرة فهذا في اغراء بالتوبة وترغيب فيها ويعود الحال إلى ما كان عليه قبل الذنب تطوى صفحة الذنب وتكون صفحة العبد بيضاء ليس فيها شائبه ولهذا ينبغي على العبد أن يتوب من جميع الذنوب وأن يكثر من التوبة وان يجددها وأن لا يستجيب لدواع الشيطان الذي لربما يصور له أنه متلاعب بالتوبة إذا كثرت ذنوبه وتكررت بل كل توبة تجلو ما قبلها من الذنب فيسقل القلب ويعود العبد إلى حال نقية لا ذنب عليه فهذا يغيظ الشيطان الشيطان يغويه بالمعصية فإذا تاب العبد رجع عمل الشيطان بائرا فلم يخرج منه بشيء فيزيل له أن هذه التوبة لا تنفع وأنها استهزاء وسخرية بمقام الرب تبارك وتعالى وهكذا أيضا يؤخذ من هذه الآية بهذه الإشارة إلى البعيد فأولئك لعلو مرتبتهم ورفعة درجة التائبين ثم أيضا يؤخذ من هذه الآية فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم هذا التعقيب أيضا فيه ترجية رحمة الله عز وجل وترغيب بالتوبة يقول أنا التواب الذي أوفق للتوبة وأقبلها من العبد الرحيم بعباده الذي يعفو عن الزلة ويبدل هذه السيئات حسنات فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما وهنا يقول وأنا التواب وجاء بهذه الصيغة التواب التي تدل على التكثير فهو كثير التوبة على العباد بتوفيقهم كثير القبول منهم على كثرة ذنوب العباد وعلى كثرة هؤلاء العباد فهو تواب ليس كالخلق الذي لربما يعفو عن الزلة مرة واحدة فإذا زاد عفى في الثانية فإذا جاءت الثالثة قال هذا المنتهى يكفي ثلاث مرات وأما الله تبارك وتعالى فهو التواب وإن تعاظمت ذنوب العبد ويكفي في هذا حديث الذي قتل تسعة وتسعين نفسا فالله تبارك وتعالى رحيم بعباده حيث رغبهم في التوبة وقبلها منهم بعد أن وفقهم وهداهم إليها. ومن هنا لا يحصل القنوط من الرب تبارك وتعالى ومن عفوه وإنما يفر العبد منه إليه فإذا خافه فر إليه التجى إليه بالتوبة والاستغفار والرجوع إلى الحمى الآمن بصدق وإخلاص وإقلاع واعتراف وندم وعندها يثق بتوبة الله تبارك وتعالى عليه وهو أصدق القائلين وأنا التواب الرحيم فهذا يؤكد ما قبله ويرغب في التوبة وفيه التفات أيضا من الغيبة إلى التكلم يعني الله تبارك وتعالى يقول إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب ثم قال اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم لحظ يلعنهم الله ما قال ألعنهم وإنما قال يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فأولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم فهنا هذان فعلان مختلفان اللعن وهذه التوبه على العباد فكانهم لقربهم بتوبتهم استحقوا المخاطبه مباشره اتوب عليهم وأنا التواب الرحيم وهذه الجملة الاسميه وأنا التواب الرحيم تدل على الثبات والاستقرار فهذا وصف ثابت له تبارك وتعالى لئلا يكون آيسين من رحمته لكن يلعنهم الله جاء بالفعل الدال على التجدد فلاحظ في اللعن عبر بالفعل وفي التوبة والرحمة عبر بالاسم والتعبير بالاسم أثبت من التعبير بالفعل كما هو معلوم هذا ما يتعلق بهذه الآية وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم لما سمعنا أن يجعلنا وإياكم هداتا مهتدين الله أعلم صلى الله عليه وسلم ذكر لديكم إضافة أو سؤال نعم, نعم صحيح أن التوبة لا تختص بأهل الجرائم العظام والذنوب الكبار وإنما التوبة تكون لكل أحد فها هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يتوبون إلى الله عز وجل وهم خيار الخلق والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم الواحد استغفر الله وأتوبوا إليه وفي المجلس الواحد سبعين مرة ومئة مرة فهذا أفضل الخلق وأشرف الخلق وكان يكثر أن يقول عليه الصلاة والسلام بعد أن وجهه ربه إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا فوجهه إلى الاستغفار والتسبيح في ختم هذه الأعمال الجليلة دعوة والجهاد في هذه المدة الطويلة يختم ذلك بالاستغفار والتوبة فكان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فكيف يقول غيره إذن نعم يقول ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان صاحب المنكر ميؤوسا من استجابته هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم ومبنى ذلك على قوله تبارك وتعالى من جهة النقل يعني الرواية فذكر إن نفعت الذكرى, إن نفعت الذكرى فالذين قالوا لا يلزمه أن يأمر ينهى في هذه الحال قالوا الله قال إن نفعت الذكرى يعني معناها إن لم تنفع لا يلزم كذلك والذين قالوا يجب استدلوا بأدلة قالوا هذه الآية تذكر إن نفعت الذكرى ذكر أشرف الاحتمالين ولكنه ترك الآخر وهو مراد يعني إن نفعت وإن لم تنفع هذا يسمونه في البلاغة الاكتفاء مثل سرابيل تقيكم الحرة أي والبرد فقالوا الآية ذكر فيها الأشرف فقط وإلا فكل ذلك مراد ويدل على هذا قوله تبارك وتعالى في قصة الذين اعتدوا في السبت لما وعظهم من وعظهم وذكرهم من ذكرهم وأنكر عليهم من أنكر لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، يعني لا, لا فائدة من هذا الإنكار قالوا معذرة إلى ربكم معذرة يعني فعلنا هذا إنكارنا هذا معذرة إلى الله والنصوص الواردة الامر بالمعروف أن عن المنكر أو الوعيد لمن ترك كقوله لعن الذين كفروا بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا كانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لم يرد فيها تقييد مطلقا في أي منها أن ذلك في حال كون المأمور أو المنهي مستجيبا لم يرد هذا القيد ثم أيضا من جهة النظر فإن الأمر والنهي حتى ولو لم يتوقع الاستجابة فيه إبراء للذمة ذمة الآمر والنهي وفيه إقامة للحجه على المأمور المنهي وفيه أيضا بيان الموقف الشرعي من هذه القضايا فيعرف الناس الحق فلا يندرس فإذا سكت الناس ذهبت معالم الحق وصار الحق عند الناس باطلا تسمعون أصوات هذه المعانزة في المسجد هذا يصطر كثيرا عن طريق عاجم حينما يسمع الإنكار ويقال اتقوا الله هو يظن أنك تقول ما شاء الله حسنا صنعت هذا لربما تؤجر عليك ما تؤجر على الأذكار بعد الصلاة لأنهم لم يسمعوا من قبل أن هذا حرام وللأسف رأيت في لبعض شيوخهم من, من يقتدى به وكذا وجالس معي امرأة تغني يعني لا شبهة فيه امرأة تغني بصوت معازف هذه نغمة الهاتف بالصوت العالي ويأخذه ينظر أمامي مدة طويلة يريد أن ينظر في الرقم والمعازف ويقول له حرام ما يجوز هاجر التقلة. اتق الله وكاني أقول لما شاء الله هنيء لك بهذه الأصوات المطربة هذا شيخنا فهذا ينش عليها الصغير ويشيب عليها الكبير فيعتقدون أن هذا لا غضاضة فيه أنه من المعروف وليس من المنكر فلا بد من الإنكار حتى لو اعتقد أن هذا لا ينفع ثم إذا تتابع عليه قد لا يترك المنكر قناعة لكن يستحي من الناس أو يخاف من طبيعة الإنسان أنه إذا أنكر الناس عليه تتابعوا في الإنكار أنه يستخفي بفعله ويستتر به نعم إذا كانت الروح وصلت إلى الحلقوم يعني وصلت تعدت هنا بدأ الإنسان يغرغر فهنا لا تقبل التوبة يقفل الباب التوبة في حالتين حال الغرغرة الآن وقد عصيت كما قال الله لفرعون لما هاين الهلكة فهذا يكون في حال الغرغره أو ما يقوم مقامها يعني الهلاك المحقق فيقول تبت الآن فهذا لا ينفعه الحال الثاني عامة للناس جميعا وهذا طلعت الشمس من مغربها فعندها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا هنا طيب السلام عليكم